بوك تو أتستا تسامتي ثلاثة وثلاثون ثلاثة في محطة القطار في محطة القطار روديس كاديس شمدقي م برلنسكين متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى سافر القطار التلي إلى برلين متى سافر القطار التلي إلى بريس متى سافر القطار الثلي إلى بريس؟ روديس غاديس شمدهغي متى يسافر القطار التالي إلى لندن متى يسافر القطار التالي الى لندن رومل سات سغاديس ماتاريبلي في أي ساعة يسافر القطار إلى وارشو في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو؟ روميل ساعات سكاديس مطار ابي ستوكولمسكن في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم؟ في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم؟ روميل ساعات سكاديس مطار ابي بودابشتسكن في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست أرتي بيلتي مدريدا مد تو من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება من فضلك تذكرة سفر الى براغ <تصفيق> من فضلك تذكرة سفر الى براغ ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება من فضلك تذكرة سفر الى برن من فضلك تذكرة سفر الى برن روديس تشاديس متى يصل القطار الى متى يوصل القطار الى فيينا روديس متى يصل القطار الى موسكو متى القطار الى موسكو روديس متى يصل القطار الى امستردام متى يصل القطار الى امستردام <تصفيق> هل ينبغي علي أن ابدل القطار في السفر هل يجب علي أن ابدل القطار في السفر روملي باخانيدان غاديس ماتارابلي من أي رصيف يغادر القطار؟ من اي رصيف يغادر القطار؟ اريس ماتاربلشي ساتزينبلي فاغوني؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ مخولود بروسلاندي ميندا مغزافروبا من فضلك تذكرت الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تكرت الذهاب فقط إلى بروكسل كوبهااج تبر نبل بيلة من من فضلك تذكرت الذهاب وعودة إلى كوبناجنن من فضلك تكرت الذهاب وعود إلى كوبهاجنن راخيرس اتی ادگیلی ساذینبل واگونشی بیکم سریر فی عربت النوم بكم